فحييكم بتحية الإسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زلنا في سلسلة حلقاتنا عن آفات اللسان وقال الله وإياكم من هذه الآفات وتابع علينا جميعا وجعل ألسنتنا له هاجة بذكره. ذاكرة له آناء الليل وأطراف النهار فاللهم رطب ألسنتنا بذكرك يا رب العالمين الآفة التي سوف نتحدث عنها اليوم بمشيئة الله عز وجل هي عدم ستر المسلم والانسان عندما يرى على اخيه عيبا من العيوب حتى لو رأىه بعينه او سمعه باذنه وجب عليه الستر لانه لو سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي قال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا الا ستره الله يوم القيامة من سطر مسلم في حديث آخر ستره الله في الدنيا والآخر المسلم بطبيعته كما نحفظ من الحديث جميعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صبره الشريف ثلاثا صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بحسب ملئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هكذا روى الإمام المسلم في صحيحه. إذا ستر المسلم هذه مسألة يعني وستر عيوبه وستر ما ما يقبح من أخلاقه ولا يراه أحد إلا قليل من الناس وجب عليك أن تستر. إن الله يقول سبحانه وتعالى في سورة النور ان الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره الآية. إذا المسلم لا يحب ابدا التشييع الفاحشة في الذين امنوا. لان عمر رضي الله عنه وقف مرة على المنبر وسهل الصحابة سهالة ما بالكم لو رأى امير المؤمنين رجلا يفعل كذا بالمرأة. يعني رأى يقول كان امير المؤمنين رأى رجل امرأة ترتكبان الفاحشة والساد الولايات والعالمين. ليقيم من الحد. فقال علي امع امير المؤمنين شهود ثلاثة حتى يستوجب من صاب الاربع شهود قال لا قال علي إذا نخيم على امير المؤمنين حد الفرية والبهتان اذا اتسر الى ان الانسان يعني يتهم او حتى اضغطه فما عليه الا ان يكون كما يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد لو سترته بثوبك لكان خيرا لك لماذا؟ لأن الإنسان عندما يستر مسلم فهو يعينه على العودة إلى لحاب الله مرة أخرى وهو يعينه على الدوبة إلى الله دوبة خالصة نصوح وربما هناك الشيطان ينقذ للإنسان بالمرصاد فربما لو رأى العبد وعياذه الله أن عمره قد افترح يعني السر الذي كان لا يراه أحد افتضح أمام العامة عند اذن ربما يستمر المعصية ويقول هكذا يقال عني كذا وكذا او تقول البرأة يقال عني كذا وكذا عند قد يستمر المعصية وقد للأثر الشديد يعني لا يبالي ويتمخر الحياة ويضيع من عنده عند اذن لا يكون الانسان عونا مع الشيطان على اخيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او قدت ام تفسدهم لان الله سبحانه تعالى مهان ايضا عن التجسس حتى الزوج مع زوجتي والزوجة مع زوجها يقول صلى الله عليه اذا فلا تحقق يعني امرأة تشك في زوجها في سلوك ما يجب عليها ابدا ان تتابعه وان تتقصى اخباره وان تتحرى هاتفه ومثلا وترى الارقام المسجلة عليه أو الأقام الهواتف التي تتصل به لتصل إلى قناعة معينة بما في ذهنها أو بما شكت فيه لأن الإنسان إذا تجسسه للأسف الشديد سوف يعود عليه هذا التجسس بشيء سوف يضر وسوف يؤذي وسوف لا يقنع أو سوف لا يرضى عن الطرف الآخر الذي يتعامل معه لكن ال ال إن الغبية ليس الغبي وسيل في قومه. بل إن سيد قومه يتناب كلنا سمعنا حديث أبي بعضة الإسلامين وبالوطن عندما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من إسلام بالإسلام وأن إيمانه إلى قلبه لا توث المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف برحله اخ الاسلام اخت الاسلام ابنائنا وبناتنا ما الذي سوف يستفيده مسلم عندما يفضح الاخاه. ما الذي تستفيده مسلمة عندما تفضح سر اختها المسلمة او تحت سترها. اولا انظر الى ثمرات هذا العامل يجني من يفضح والعياذ بالله رب العالمين ويصير من الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الذين امنوا. الله يقول لهم عذاب ادمون في الدنيا والاخر ثم هل تظن ان الذي اشعت عنه في هذا الامر او في هذا السلوك او هذا الامر الذي كان مخبوئا ومخبئا عن الناس هل تظن انه يحبك بالعرعات سوف تغل انت قلبه بالعداب وبالبغضاء وبالنزاع ويبدأ الناس بفقدان الثقة بعضهم ببعض يعني الانسان سوف يقول والله سبحان الله هذا الذي كان يصلي هذه المحجبة هذا تلك هي الملتزمة واذا يعني الناس تفقد الثقة فلا رأى قدوة ولا رأى اسوة ثم ان اصحاب المرتكب الذنوب عندما يسمعون هذا عن المسلمين الملتزمين والمؤمنات الملتزمات ربما يرفعوا وللأسف الشديد ستر الحياء والحجاب الحياء عنهم وقد نسعتهم بهذا على المجاهرة بالمعاص والسؤال الذي يطرحه كل واحد منا رأى انسان اخاض على معاصية ما ماذا يصنع اولا الدين النصيخ ولكن النصيحة على الملأ فضيحة من الواجب ان اهمس في قردني بما اريد ان انصح ويعني اسدل عليه كنفي وستري ولله المثل اعلى كما يسدل الله عز وجل كان فهو سدره على كل عاصي يعني انت تاخذه بعيدا عن اعين الناس وتقول له يا فلان يعني حاذر من هذه المعاصي استغفر الله خيرا انك اهديتني هذه النصيحة الغاضية وانا كنت قريب ان من رآني غافلا ذكرني، وان رآني ذاكرا عاملني، عند اذن تكون انت سبب في هداية الاسلام فاذا كنت سببا بهذه النصيحة في ذلك، كانت كل اعماله الصالحة ثوابها له ثم لك الله رب العالمين كلما صنع شيئا بعد يعني موقف التوبة هذا ان شاء الله رب العالمين سوف يكون لك كيف من هذا الخيص فيشفع شفاعة الحسنة هكذا يكون له كثل منها تقول هل إلا أنك تشفعت أو شفعت إلى هذا الإنسان أن يستقيم على طريق الله وكأنك تشفعت بنفسك إلى نفسه وإلى قلبه فعاد إلى رب العباد سبحانه وتعالى وإما أن يعني يماشيك فقل ان شاء الله ورب العالمين ثم أعود إلى المعصية مرة أخرى يا أخي استمى عليك إلا أن تعيد المصيحة من الباقة وبأدب ومن محبة. يا جسرا بينك وبينه عباره عن جسر المحبه وجسر الموده حتى ينصت قلبه لك وينصب عقله اليك ويعني ياخذ الكلام باخذ الجد ويحاول ان يكون من الذين يستمعون القول فاتعون حسنا واما ان يقوم هذا الانسان برفض ما تقول عند يجوز ان تهمس في اذن عالم الذي يلقي درسا كل اسبوع او خطبة جمعة وتقول له لي انسان معين يعز عليه وهو يصدي مثلا معنا او يحضر الجمعة ويصفع الخطبة التي تلقيها فولدنا مثلا ان تكلمنا عن فضائل التوبة وثمرات التوبة وثبرات الاوبة الى الله والعودة اليه سبحانه وتعالى ربما يقع كلام الشيخ في قلبه موقع ان شاء الله رب العالمين عندئذ ايضا تكون انت قد صنعت خيرا وصلت مفتاحا للخير فقد اقرب الشرط. الامر الذي يلي ان الانسان مبتلى ومعافرة. نحمد الله على العافية ونرحم اهل البلاء. يعني اهل البلاء هم اهل يعني اكبر بلاء ينزل بالانسان هو البلاء في الدين. يعني البلاء في الصحة الصحة تذهب وتأتي. والمال يذهب ويأتي. كل ما في ايدينا يذهب ويأتي. الا المنصيدة في الدين فتلك اعطى المنصيدات الحياة ان يصاب انسانه في الدين ان يضل بعد هدى او ان ينحر بعد استقامة او ان يعني يفتر بعد عزيمة او ان يعني يبتعد بعد قرب من الله ومن رسوله ومن كتاب ربه ومن الصالحين ومن اهل العلم اذا القضية ان الابتداء في الدين ومن اشد انواع الابتداء فانت بل راجب ان تحقب بجوال اخيك في محنة يعني الانسان لو مرد منا مرضا شديدا لعاده اصحابه واقالبه واصدقائه ولو مرضت المرأة مرضا شديدا لعادتها صديقاتها لماذا لانهم يخشون عليه او عليها من ان تكون هذه هم يخفون بجوار الساعة او يخفون بجوارها ساعة ما ألا نرى ان مرض القلوب هو اشد الامراض وان مرض الذنوب واشد الأمراض الفتاكة بالقلب العبد ولذلك لما ذهب يعني أحد الناس إلى الحسين عليه علي رضي الله عنهما قال لبنبي <تصفيق> الرسل ده مريض أبحث عن دواء قال ما مرضه قال مرضي هو البعد عن الله رب العالمين كلما أردت أن اتوب عدت إلى الذنوب مرة أخرى فقال له الإمام الحسين رضي الله عنه يا هذا إن أردت أن تعصي الله فأعصيه في ملك غير ملكه وعصي في مكان لا يراك فيه واذا اردت ان تعصي الله فلا تأكل من رزق الله وان اردت ان تعصيه وجاءك ملك الموت فقل له اخرني حتى اتوب وان اردت ان تعصيه وحشرت بين يالي يوم امتيامه وقال لك عبدي لما عصيتني قل انا لم اعصك يا رب قال الرجل ايكون كذابا في الدنيا واكتب وعظات الاخره والله قد تبت الى الله توبة خالصة نصوحة اذا العبد يستطيع ان يمهد وان يفتح لاب الرحمة ليخليه مسلم العاصي ويفتح باب الخير لهذا الذي ادخل عن طريق الله حتى يجد سبحان الله يعني هذا الصدر الحنون وتقرأ عليه ايات الرحمة وايات المغفرة غافل الذنب وقابل التوب شديد لا اله الا هو اليه المصير تذكرنا الاحاديث العظيمة التي وردت على رسان الميسر البشير النذير صلى الله عليه وسلم كلما اذا قدم العبد ذنبا ثم تاب قال الله عز وجل على معبدي أن له ربًا يغفر الذنوب وشرف وأني قد غفرت له فإن عاد إلى ذنب مرة أخرى قال الله عز وجل على معبدي أن له ربًا يغفر الذنوب وشرف وأني قد غفرت له إلى أن يقول وشرف اني قد توبت عليه فلن يعود إلى الذنب مرة أخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا إخوة الإسلام إننا إذا سترنا على المسلمين ستر الله علينا في الدنيا والآخرة وكل بني آدم خطار ولم عصوم الا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم فواجب علينا أن نستر على إخواننا حتى يسترنا الستار سبحانه وتعالى وكان أبو بكر يقول دائما اللهم يا من سترت في الدنيا لا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وهذا عمر يزل من فوق المنبر فيذهب فيتوضا ثم يعود ليكمل من الخطبة وبعد أن أنهى الصلاة قال لقد احدث امامكم فذهبت للوضوء يعني اقول انا احدثت حدث اصغر يجب نقضي الوضوء او يجب الوضوء مرة اخرى فذهبت فتوضعت فقال علي كان حاليا يا امير أن ان لا تقول هذا لا داعي أن تقول ما الذي حدث قال يا علي لفضوح الدنيا اهون عند الله من فضوح الاخرة اللهم يا من سترتنا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامة واشترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض انك على كل شيء قدير وستضحك <تصفيق> سيدنا محمد وعلى